خلقتك ل ل ع ب ا د ة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب、الله. تتعب مش تعب الجسم تتعب تعب العقل والفكر ينامش الليل ما ينامش الليل آه. آه. تفكر مش يا رضيط فان انت ما عارف لا اتعب مش بما قسمته رحل تفكر وتتعب تقلبك كده لك راح خلاص وبدنك وكنت عندي محمودا وان انت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه ثم لا ينالك منها إ ل ا ما قسمته لك、الله. وكنت عندي مذموما يا ابن آ د م خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهم ايعيني رغيف عيش اسوقه لك、الله. يا ابن آ د م أ ن ا لم أ ن س من الرزق من عصاني فكيف بمن أ ط ا ع ن ي يا ابن آ د م لا تطلب مني رزق غد ل أ ن ي لم أ ط ل ب ك بعمل غد الله رهب